فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين واذل من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم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 ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدوا وَمَن عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَسْتَقَامٌ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 اشتروا بآيات الله ثمنا قريلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم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 ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير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 وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وجعَمَّرَتَ المسجد الحرام كمن آمَنَ بالله واليوم الآخر وجاهدَ في سبيلِ الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القومَ الظالمين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 اجر عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجاره وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله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 ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا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 وإن خفتم مَعِيلَةً فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وقالت اليهود عزيرون ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يأفكون. تَخُذُونَ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا اله الا الله سبحانه وعما يشركون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 كثيرا من الاحبار والرهبان اموال الناس بالباطل إن كثيرا من الأحبار والرهبان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 يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم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 رضيت بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل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 لَقَدِ بِتَغُولُ فِتْنَةٌ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي ألا في افضل سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ان تصبك حسنة من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 όχι μόνο وَهُم ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία θα πρέπει να είναι η ελεύθερη κυκλοφορία. Οπότε, για ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ Δεχόλα, ο ηλαιή, ο αμήγαιμα. Ο الصَّدَقاتِِ فَإِن مِنهَا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 ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكبر θρα' αμώλου οι ολόδεν, οι ολόδεν, οι ολόδεν, οι ολόδεν, οι ολόδεν, οι ολόδεν, οι ολόδεν, تُم كَلَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أعمالهم في الدُّنْيَا والآخرة.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 فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض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 اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ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 وَمِنْهُم αυτό είναι το πιο σημαντικό مِن فَضْلِهِ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 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ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 دُنْيَا وَتَزْهَقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو مِنْهُمْ وَقَالُوا مَعَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 دونا إلى عالم الغيب والشهادة، فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.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 تبعوه بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم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 وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا كُن فرقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلف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 أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين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 وما لكم من دون الله من ولي على نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين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 وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون